وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءُوهُ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الْكَافِرُونَ هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر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 أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر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 وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرْ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ